بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله والفقه خاص من العلم لما كان هذا الكتاب في أصول الفقه بين أن أصول الفقه أصول للفقه وأما الفقه فهو جزء من العلوم وليست هي جميع العلم ذلك قال والعلم والفقه أخص من العلم أي أخص من جميع أنواع العلم الشرعي فالعلم الشرعي يشمل التفسير والحديث والعقيدة وعلوم القرآن وغير ذلك ومنها الفقه. ثم بعد ذلك بين تعريف العلم والجهل. فقال العلم معرفة أي إدراك المعلوم أي ما يراد علمه على ما هو به. أي على ما هو به من أوصاف وغير ذلك. مثل لو قال شخص هل تعرف سيارة زيد؟ فإذا قال نعم يعني معناته معنى ذلك أنه أدرك سيارة زيد بما هي عليه لونها أزرق أو أحمر أو غير ذلك. وكذلك لو قال شخص هل تعرف شيخ الإسلام بن تيمية؟ إذا قال نعم، يعني. أعرفه بما هو عليه من وصف العلم وهكذا ثم بعد ذلك فسر ما هو ضد العلم ما هو الجهل فقال والجهل الذي هو ضد العلم تصور ما قال إدراك بينما تصور يعني تخمين وظن الشيء على خلاف ما هو به أي على خلاف ما به من أوصاف نحو ذلك وهو أي جهل ينقسم قسمين: جهل بسيط مثل لو قال لك شخص هل تعرف اللغة الفرنسية فإذا قلت لا هذا الجهل بسيط وهو أنك لا تعرف اللغة والقسم الثاني جهل مركب وسمي مركبا لأنه لا يعرف الشيء على حقيقته وذكر شيئا آخر على غير حقيقته مثال ذلك لو قال الشخص هل تعرف اللغة الفرنسية فقال نعم وهو لا يعرفها هذا جهل لأنه لا يعرفها ويتكلم بخطأ باللغة الفرنسية وهي ليست لغة فرنسية هذا خطأ ثاني فهنا عندنا فهنا جهلان جهل أول أنه قال أعرف وهو لا يعرف الجهل الثاني أنه تكلم بغير اللغة الفرنسية وهذا جهل ثاني فسموا مركبا ومثال آخر شرعي لو قلت لجاهل بالتوحيد هل تعرف التوحيد فإذا قال نعم هو أن تذهب القبور وتدعوها من دون الله هذا جهل مركب، لأنه قال أعلمه لا لا يعلم، ولأنه ذكر معلومة غلط، وهو عرف التوحيد، وهو الشرك، وهكذا. استغفر الله وأحمده، اللهم صل وسلم على